يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين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 أئكم الخاسرون، وأنفقوا مما أرزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول ربي لو أخرتني. فيقول رَبِّ لو لأخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولئن أخر الله نفسا إذا جاء أجلها